اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعده فهذا درسنا عباد الله الثالث عدا وترتيبا في تفسير سورة الكهف وفيه تفسير للآية الرابعة منها والتي يقول فيها ربنا سبحانه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا هذه هي الآية التي يموضع دراستنا هذه الليلة تبدا هكذا وينذر مع أنه قد سبق الإنذار في الآية الثانية من الآية من السورة أن قال تعالى لينذر بأساً شديداً لدن فعاد بعد ذلك بإنذار آخر للذين قالوا اتخذ الله ولدا إذن فهذا إنذار بعد إنذار خصوص بعد عموم وإنما خص هؤلاء بالنذارة بعد أن أنظر الجميع لشناعة كفرهم فهذا أشنع ما عرفه البشر من كفر وهو كفر النصار ومن على شاكلتهم من نسبة الولد إلى الله ذاك أشنع الكفر لو تعلم صدقوني إن أبا جهل خير من شنود إن أبا جهل خير من شنود صدقوني عندما أقول هذا لأن رب العالمين أخبر عن كفر هؤلاء في نسبة الولد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا ولذا جاء خصوص نظاره إن كفر إبي بربه أن قال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا إن كفر إبي بربه أن قال له رب العالمين أن قال رب العالمين ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله إن كفر أبا جان بربه وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين أما كفر هؤلاء بربهم فهو كفر الشتم حيث يقول تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له فأما شتمه إياي فقد ادعى أن لي الولد لماذا هو اشنع الكفر سل النصارى من مريم هي زوجة النصارى لا يؤمنون بمريم زوجة فلا تكون بعد الا ماذا الا خليله لانه من لم تكن زوجة فهي ماذا فهي خليله وهذا هو الشتم الذي قال عنه رب العالمين شتم ابن ادم والذي اختبرات منه الجن الجن لم تتبرأ من كل كفر كما تبرأت من هذا الكفر وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الجن يتبرأ من هذا الكفر اولا لأنه أشنع الكفر فأرجو أن لا يستقيم عندكم الفرق بين يهود ونصارى أو أن لا يستقيم عندكم الفرق بين بوزي ونصراني أو بين مجوسي ونصراني فالكفر ملة واحدة ولذا قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه جعلها ملة واحدة لا فرق بين يهودية ونصرانية ومجوسيه ولذا قال الكفر ملة واحدة كذا قال علمتنا ذاك عشنع الكفر ولذا نرى الآيات تستفيد هناك قال لينذر بأسا شديدا من لدن لكن هنا يقول وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلا كذبا فاستفاضها هنا في الحديث مع قصر الحديث هناك نعم استفاض لماذا في الحديث إما لشناعة هذا الكفر أو إما تنبيها لنا أن أبا جهل خير من ماذا من شنوده ولا يحسب أبو جهل اني مدحته إنما عند ذكر العمى يستحسن العور كما تقول العرب إنما عند ذكر العمى يستحسن العور نعم كفر هؤلاء أشنع ولذا تأمل هناك أخبر عن العذاب فقال بأسا شديدا لكن هنا قال ينذر وما اخبر عن ماذا عم توعدهم به من العذاب لماذا ابهم العذاب ها هنا ان قال هناك لينذر ماذا باسا شديدا ذكر هناك المنذر به ولم يذكر المنذرين وهنا ذكر المنذرين ولم يذكر المنذر به والابهام انما فيه تفظيع لانك لو توعدت الرجل بما لم تبين له وعيدا لو قلت له اضربك عشره هل ادفت ولا حد إيه؟ لكن لو قلت له الكلمة الكلمه دي تعمل ايه تجعل راسه تذهب كل مذهب وتجعله لا يستقر لا يستريح لا ينام لا ياكل لا يشرب لا يعيش لانك ابهمت ماذا ابهمت العذاب فمن هنا ابهم في الثانيه ماذا ما وضح في الأولى فمن هنا قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ذاك أشنع الكفر والآية التي يتشطق بها أقوام يقولون إن الله تعالى قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن غولوا لهم اقرأوا علينا الآية كما أنزلها الله وقد قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حقه أين حق تلاوته؟ حق تلاوته ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا معه هذه الآية لم تنزل في عموم النصارى إنما هذه الآية نزلت في خصوصٍ خصوص قوم امنوا خصوص قوم وصفوا بانهم لا يتكبرون خصوص قوم وصفوا بانهم يبكون اذا سمعوا ما انزل الى الرسول نعم واحذروا اخوه الاسلام من يمكن ان نسميهم باللصوص النصوص الذين يقرؤون علينا الايه على طريقه الاول ما قال ربك ويل للاولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين هكذا نزلت الآية ويل للمصلين أم أنها نزلت الذين هم عن صلاتهم وكذلك الذين يقرأون علينا هذه الآية ولا تجدن أقربهم مودة عليهم أن يقرأوا علينا الآية كما أنزلها الله الذين آتيناهم الكتاب يكلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به ولذا من طرائف ما وقع أن رجلا دخل على حفصة بنت سرين فقال يا امه إن الله قد تجاوز عن كن فقال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ما يجب عليك ماذا نقاب ولا يجب عليك ستر الوجه فقالت له أكمل الآية فقال لها وأن يستعففنا خير لهم قالت فذلك الاستعساف ولذلك سميت آية لماذا كلمة آية في اللغة العربية معناها جملة كاملة المعنى تمت المعنى إذن فلا يتم معنى الآية إلا أن تقرأها حيث أنزلها الله ولذا جعل فصلا ما بين الآية والآية ورقما لأن هكذا يجب أن تقرأ له الآية هكذا يجب أن تقرأ ماذا آية اقول يقول رب العالمين وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ولشناعه كفرهم تعقب قولهم فقال كبرت كلمه تخرج من افواههم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا لم يسميهم ما قالوا انذر النصارى الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما قال وينذر اليهود الذين اتخذ الله ولدا فلماذا لم يسميهم اما اهمالا وتركا له لانهم لا يستحقون ماذا ذكرى ولا يستحقون تسمية كما تقول في التعبير الدارج ايه تقولوا مين اللي عمل كده ولك اللي ما يتسماش اهمالا له ايه وتركا او اما انه لم يسميهم لانهم كثير الشرك كله جعل لله الولد اليهود جعلوا زيرا النصارى جعلوا المسيح العرب المشركون جعلوا الملائكة بنات بنات الله البشرية كلها فلذا لم يذكرهم لأنهم كفر أو إما لأنهم معروفون وينذر الذين قالوا يبقى الإنذار وقع على ماذا؟ على القول فكيف بالعقيدة ذا القول مجرد القول وقع لي ماذا الانذار فكيف إذا صار القول ماذا عقيدة في الرؤوس وكيف إذا استقر القول في ماذا في القلوب عقيدة وإيمانة فهذا من باب شناعة ماذا الشرك وفي الآية إشارة إلى أمر آخر شناعة الكلمة كلمة تصنع كفر الكلمة صنعت ماذا كفرة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها ماذا بالا لا يدري كم يهوي بها هذه هي الكلمة ونحن نعيش واقعا مرا في الكلمة حتى اصبحت الكلمة مصدرا لماذا للاسترزاق هناك مهن قائمة على الكلمة مهن الكلمة عند الشاعر حدث ولا حرق الشاعر الذي وقف يوم يقول شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار فكأنما أنت النبي محمد وأنصارك الأنصار واخر يقول وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلقي ولذا قال يا معاذ يكب الناس في النار على وجوه من حفائد سنتهم والجسد كله في شكوى واللسان يقول له كل صبيح اتق الله فينا نحن نستقيم بك ونحن نعوج ماذا نعوج بك نحن نستقيم بك نحن نعوج بك ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى النجاة فقال من صمت نجا من صمت نجا والصحافة الصحافه هي فن الكذب ان تكذب فأنت صحفي والشعر ايضا لا يخلو ولذا قالوا قديما اعذب الشعر اكذبه اعذب الشعر أكذبه وأخرى واخرى واخرى كلمه التي تختطع بها الحقوق وممنه المحاماه عن النبي ببعيد يقول ياتيني احدكم الحن بالحجه من إيه؟ من غيره فاقطع إيه؟ له إنما أقطع له قطعة من النار لما أقطع له قطعة من النار أصحاف الشاعر المهاما يقول وينذر الذين قالوا أنزل الإنذار على مجرد ماذا القول لشناعة هذا القول فكيف وقد صار القول ماذا عقيده كيف وقد صار القول ماذا إيمانا في الرؤوس فقال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا في القران يقول لك وقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ايه؟ ما قال ابنه وما الفرق الابن لا يكون من صلبك الابن يحتمل التبني والتبني معنى في الرعايه في التعهد صحيح زيد ابني يرثني وماذا وارث ابني هنا يعني ماذا ليس مولودا له فليس هو زيد قد ولد لمن ولد لمحمد وإنما هو زيد من رعاية من من تعهده من كفالته فإذا فلما قالوا ولد لم يجعلوا لنا مساغا للتأويل لو قالوا ابن لجعلوا لنا مساغا نتاول به المقالة أن الله يتععده أن الله يرعاه أنه صنع على عين الله ونعم إذن فموسى ولتصنع على عين صحيح. فلم يجعلوا لنا مساغا في التأويل أن يقولوا ولدا إبا هو مولود لمن لله وهذا شرك آخر الشرك الذي ينزل بهذا الإله من عليائه وسماواته فينزله منزلة من البشر وهذا أشنع الشرك ولذا كانت آية التوحيد الكبرى ليس كمثله شيء آية التوحيد الكبرى قل هو الله أحد الله ليه لم يلد, ولم يولد. لم يلد ولم يولد فلذا قال ولد ولم يقل ابنه أي أنه مولود لله وينذر الذين قالوا ايه اتخذ لماذا عبر بالفعل الماضي وهم يتخذون الولد لله كل ساعه والتعبير بالماضي يفيد الاستقرار والايه والثبات اي ان هذا امر استقر في في نفوسهم واستقر في ماذا في عقولهم استقر في نفوسهم في عقولهم عبر بالماضي لان الماضي مستقر لا يقبل الشك صلينا المغرب هذا ماضي هل هذا يقبل شكا؟ لا يقبل شكا وإنما هو أمر استقر فلذا أقبر بفعل الماضي يفيد الى استقرار هذه العقيدة في نفوسهم استقرار هذه العقيدة وتحقق صدور المقالة منهم بما لا يقبل الشك وينذر الذين قالوا اتخذان اتخذ, اتخذ. افتعله اتخذ افتعله يبقى فيها مبالغة فيها ايه مبالغة وطلب وهنا السؤال لماذا لما نتأمل آية صورة الصمد انها تقول او صورة الاخلاص الله ليه الصمد لم يلد ولم لماذا قالها هنا الله الصمد من هو الصمد الذي لا يحتاج إليه إلى شيء ليس هو في حاجه سبحانه وتعالى فهو ماذا فهو الصمد ولذا لا يحسن ان تقول ربنا عاوز ايه عاوز كده الا اذا كنت تقصد يريد ايه ذلك ولكن دع المقال إلى, الى ما لا يشتبه من المقالات وما لا يحتمل فتقول الله ايه يريد صحيح وهذا هو تعبير القران ولكن الله يفعل ما ما يريد يبقى اذا هنا الطلب لأن الولد لا يكون إلا, إلا في طلب كل واحد يريد الولد لماذا طلبا وحاجة لوراثه اسم لوراثه مال يرثني ويرث من آله يعقوب ويجعله رب رضي فلذا جاءت آية الاخلاص الله له الصمد يعني لا طلب له ولا حاجة فلماذا يكون الولد وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ما لهم به من علم ولا لآبائهم قوله ما لهم به من علم من هنا زائدة تأكيدا على النفي، تأكيدا على ماذا النفي؟ ومعروف قوله علم نكرة والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا العموم وهنا نفى العلم متى نفى العلم بأثبت الجهل؟ لكن متى أثبت الجهل؟ فإنه لا ينفي لا ينفي العلم. فلو قلت الإنسان تتجهل أو جاهل هذا لا ينفي علمه. لكن لما نفى العلم هذا إثبات الجهل وهذا شر الجهل الجهل بالله. ومن هنا جاءت المرأة فقال لها أين الله؟ فقالت له في السماء قال اعتقها فإنها ماذا؟ انظر إلى شرف العلم بالله هذه ما علمت عن ربها إلا أنه ماذا؟ فوق سماواته قد استوى على ماذا؟ على عرشه فماذا أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ صك الإيمان مؤمنا وهذا الصك عليه خاتم من؟ وقال له اعتقها ففازت بشرف الدنيا من الخروج من ماذا؟ من ربقة, آه من ربقة العبودية والرق إلى ماذا؟ إلى الحرية بماذا؟ بشرف العثم ولذا جاء رجل يقرأ سوره الإخلاص كل صلاة ولمسلوا لماذا يقرأوها؟ قال أقرأوها فيها صفة الرحمن فيها العلم بربي الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له وفواً أحد قال اخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة شوف شرف العلم بالله سبحانه وتعالى ولذا قال لرجل أي آية من كتاب الله أعظم قال له آية الكرسي قال ليهمك العلم يا أبا المنذر هنيئا ماذا؟ هنيئاً لك العلم وقال لك في أسمائه من احصاها دخله دخل الجنة إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحدة وهو وتر يحب الوتر من احصاها فالله الله في العلم بربك الله الله وقد قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ولذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته قال لهم في شرف العلم بالله اني لا علمكم بالله واخشاكم هذه ثمرته ولذا حفرت الايه انما يخشى الله من عباده فمن اراد ان يحقق لله خشيه او من الله خشيه فليعلم ان الخشيه ها هنا انما يخشى الله من عباده ولذا وصف اولئك بانهم اولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو ونحن في زمن العلم إلا من العلم بالله وعندنا في كل علم من دراسة أدق الدراسة وتجد رجل في 32 سنة دول فيه 12 تخصص طبي عملنا له 12 تخصص طبي 32 سنه في في في فم الانسان ولكن ان سالت عن الله تقول يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا هذه علوم البشريه علوم البشرية التي اصبنا بها خيلاء يعلمون ظاهرا عن الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم ومن الناس من يعجبك قولهم حياة الدنيا فهذا كفر النصارى أصله ماذا؟ الجحف ونجاه الشاب وفضيحة الدجال كانت على يد العلم لما خرج الدجال ومعه ماذا؟ ومعه الفتنة كل الفتنة يأمر السماء فتمطر يأمر الأرض فتخرج كنوزها ولكن فقيه الفتن لا يؤسر ما يرى على ما يعلم ولذا قال حزيفة اخوف ما اخاف على امتي ائمه يؤثرون ما يرون على ما على ما يعلمون يؤثرون ما يرون على ما ايه فلا تنخدع كما فلا تخدعك عيناك وهذا العلم في رؤاك يقول الدجال الدجال اعور وان ربكم ليس آه. فلم يخدعه ان السماء تمطر ولم يخدعه ان الدجال ماذا يحيي ويه ويميت بامر الله وان الارض الخربة تخرج كنوزها لان العلم بالله يقول ان ربكم ليس قالوا انت الدجاج الذي حدثنا نبي الله بحديثه ولما عظمت الفتنه واحياه واماته او اماته واحياه باذن ربه قال له ما فيك الا يقينا انت الدجال الذي حدثنا نبي الله به فكل هذا راجع الى شرف العلم بمن بالله الى شرف العلم بالله فليكن هذا هو العلم ماذا تعرف عن ربك ماذا تعلم من الهك ولذا قال ما لهم به من علم ولا لآبائهم طب علم الأباء لماذا اشار إلى سبب آخر للشرك وهو سبب ماذا التقليد نعم سبب آخر هو سبب ماذا التقليد إن وجدنا اباءنا على هم وان على آثارهم فلذا قالت الأولى ما لهم به من علم السبب الأول الجهل والسبب الثاني ماذا التقليد كبرت كلمة كلمة, كبرت. كلمة تخرج من أفوالين وهذه الآية فيها فوائد جمّة ولكنها عجيبة كبرت يعني لما تيجي تقول الواحد كده يا رجل يعب عليك راجل يتكلم كده برضو ده معنى كلمة كبرت كلمة <تصفيق> وهذا على تفسير ماذا على أقرب التفسير وأدناها من ايه من الناس لو يتكلم بكلام كده تقول له يا رجل عب عليك حد يتكلم كده ورده هادي يقول كده وده معنى كبرت ايه كبرت كلمة لأن أفل كلمة كبرت إخبار عن الشيخ عن الشيء بالضخامة تضخيما له ولكنها مستعملة في التعجب يعني هذه كلمة تسير العجب كل العجب كبرت كلمة في الإعراب كلمة كلمة تعرفين تميدا كأن هذه الكلمة شوف تتميز, تتميز على كل ماذا؟ على كل الكلام بأنها أشنع الشرك وبأنها اكفر ماذا؟ كلمة فلذا قال كبرة إيه؟ كلمة ليميز هذا الكفر عن سائر إيه؟ كفر ألم اقل لك أول الدرس لا يستقيم عندك أن أبا جهل شر من شنوده؟ وانما الذي ينبغي ان يكون في عقلك ان الشروذ شر من ابي من أبي جهل وفي كل ماذا وفي كل شر لنشوف الاله كبرت كلمه وكلمه هنا قلت لك تعرب تمييزا تمييزا لهذه الكلمه عن سائر ماذا عن سائر الكلام بانها اشنع ما تكلمت به البشريه من كفر ولذا قال ابن مسعود لا ترحموه فقد شتموا الله ايه عز وجل كبرت كلمه تخرج اصل كلمه تخرج تطلق على الحيات اذا خرجت من جحرها اصل الكلمه في الوضع اللغه اولا خرجت يعني الحيه منين يبقى ما وجه العلاقه بين هذه الكلمه وبين الايه حيات لها نصيب من مقر الحيات ولؤم الايه ولؤم الحيات لا نصيب تخرج من أفواههم طبما كل الكلام يخرج منين وفي حد يتكلم من اذنيه ما علمنا أحدا يتكلم من عينيه من اذنيه لكن لماذا يقول من أفواههم إشارة إلى أن هذه الكلمة لم تدخل ليه العقل ساعة وهي كلمة لا تدخل العقل أن تقول لي واحد زائد واحد زائد واحد يسوي واحد هذه الكلمة لا يمكن أن يقبلها ماذا عقل ان تنزه الرهبان عن الولد والزوجه أوف. كما حصل في قصه ابي بكر الباقلاني لما دخل على ملك النصارى وارادوا به مكرا فسبقهم هو ماذا مكرا فقال للرهبان كيف حال الزوجه والاولاد فغضب الملك وقال له مه إن ننزه هؤلاء عن الزوجه والولد قال له ربك أولى بها ربك أولى إيه؟ إيه؟ من نزه بشرا ينزه ماذا؟ ينزه إلها ينزه إلها فلذا قال كبرت كببة تخرج من أفواهم لنفي العقل والفهم فيها وتلك شناعة أخرى ولذا الكافر لا عقل له نعم الكافر لا عقل له زيك تيدنا إبراهيم لهم فاسألوه من كانوا إيه؟ يندخل. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك هل الذي يعبد صنما هذا يعقل هل الذي يعبد بشرا هذا يعقل فلذا قال كبرت كلمة تخرج من أفوئيم لنفي ماذا لنفي العقل عن هذه الكلمة فقال تعالى إن يقولون إلا, إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا هذا الأسلوب اللي بيسموه في اللغة العربية أسلوب الحصر أسلوب الحفر والقصر أو أسلوب الشرط الذي فيه أن هذه الكلمة ينتفي فيها الصدق تماما ولا يمكن أن تتعلق بالصدق لحظة من الزمان أو ساعة من الزمان فلذا قال رب العالمين إن يقولون إلا ايه إلا كذبه هنا سؤال رب العالمين ما لهم به من علم كلم عن العلم هنا ليه؟ وهل هذه الكلمة يمكن أن تكون فيها مسحة علم؟ لذلك حاول تكلم النصارى في جدلية السلوس هذه. لا تجد في ذلك أي مسحة علم. إنما عليك أن تقبلها كذا. لكن لينا فالعلم من باب التهاكم وليه والسخرية. لما يحاول يكلم يكلمك في حول يقنعك في السلوس هو بيقول كلام فارغ. لا يتعلق بالعلم يقول له ايه يا عم ايه الفهم ده كله ايه العلم ده كله انت لا تقول له وهذا من باب اثبات علمه وانما من باب ابتهدكم والايه والسخرية به كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا ايه الا كذبا وهنا ننتقل لموضوعات هذه الايه وابداها اولا إخوة الإسلام بقضية الشرك بنسبة الولد الى الله فرب العالمين يقول وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولكن لاحظوا المعظر هنا بالفعل المضارع ينذر لماذا جعل الانذار يشمل الحالة والاستقبال هذا من باب كمال التهديد من باب ايه كل لما تقابل واحد تقول له ايه صبرك صبرك عليه طب استنى بس كل لما تقابله تدي له ايه انذار معناه تكرار الانذار منك يعمل له كمال ايه كمال تهديد فلما عبر بالفعل المضارع وينذر الذي يفيد الحال والاستقبال اراده كمال التهديد وحثا على التوبة حسن على التوبه وهنا لما ننتقل إلى مسألة الولد ونسبه الولد الى الله سبحانه وتعالى لماذا وهنا السؤال يسال لماذا يكون عيسى ولدا لله لاعجاز الاب فيه انه ولد بلا اب فلذا يكون ابوه الذي في السماء وهذا قول رب العالمين ان مثل عيسى عند الله كمثل الذي آمن بالإعجاز في آدم عليه أن يؤمن بالإعجاز في عيسى لأن الإعجاز في آدم أي ولذا قال الشيء جميل رحمه الله التاما من عبد عيسى لمعجزة الأب فليعبد آدم لمعجزة من؟ الأب والأم ومن ادعى في عيسى الولد فليكن آدم هو ماذا؟ الوالد فليكن آدم هو الوالد وهذا من باب قاعدة الإيه؟ الإلزام من باب قاعدة الإلزام ولماذا لا يقبل البشرية أن يولد إنسان بغير أب ولذا تعالى إلى صورة مريم بقى يقول رب العالمين يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها المخاض إلى خلي بالك جزة وليست نخلة والنخلة أشباهت الإلزام المؤمن من جهة وأشباه الإنسان من جهة، لأن النخلة إذا قطعته رأسها ماذا؟ ماتت والثاني لأن النخلة لا ينبت إلا تابيرا تعرفون تأبير النخل ولما تعرفون إذا مررت على النخل كده تلاقي إيه؟ الخلية الذكورية والأنسويه ويربطهم إيه؟ صاحب النخلة بيه بخيط بحب. لأنه لا ينبت إلا بتلقيح لا ينبت إلا بعملته كالإنسان لا تنجب المرأة إلا بماذا؟ إلا بنكاح فمن هنا قال ووزي إليك بماذا؟ بجزع النخلة تساقط عليك رطبا، كأن الله يقول لمريم إذا أنجبت إذا أنتجت النخلة بلا لقاح فلتنجب مريم بلا نكاح فإن كنت تعجبين يا مريم أنك تلدين بلا نكاح فمن أنبت النخلة بلا لقاح ومن يقوم على سقيها، وقد قال تعالى فانتبذت بي مكانا ومن يقوم على ريها وهي جذع يا نخلة ليس يا مريم ليست ليست نخلة وفي الشتاء وليس شتاء موسم ماذا بلح تساقط عليك رطبا جنيا رطبا جليا فانت كهذه النخلة يا مريم أنت كهذه النخلة يا مريم فلماذا اذا يؤمن البشر بان عيسى النخل لا ينبت الا تابيرا لقاح ثم هي جذع وليست نخله بمعنى اذا قطعت راسها ايه ماتت كالانسان ثم هي في مكان قصير ليس أعد يقوم لا على سقيها ولا على ريها ثم هي تنبت في الشتاء وليس الشتاء موسم ماذا بلح ثم هي تنبت رطبا جليا كأنه يقول أنتك هذه النخلة يا مريم فإن كنت تلدين بلا لقاح فاخبري يا مريم من أنبت النخلة بلا لقاح من فلذا قال فقولي واشربي وقري عينا وقر عين فلماذا إذن البشرية تؤمن بأن عيسى هو الابن أو هو الولد أو هو الله المتجسد لماذا مع أن ما فوقهم وما تحتهم شاهد لإله قدير قال رب العالمين لخلق السماوات والأرض أكبر من خلقه من خلق الناس من خلق الناس لماذا يكون عيسى ولدا للإله لأكذوبة تقول المخلص الذي جاء ليخلص البشرية من اثامها وهل يمكن أن تكون في ذلك قناعة بشرية آدم يأكل من الشجرة ليأتي عيسى آخر الزمان ليكفر خطيئة آدم فما ذنب عيسى ولماذا لا يكفرها الله سبحانه وتعالى إلا بأن ماذا بأن يخلق له ولدا أو على حد التعبير النصراني أن يولد له ماذا ولد ثم يعذب هذا الولد كل هذا العذاب فأين الإله الرحيم إذن ولماذا البشرية ضائعه في معصية آدم مع أن المعصية حيث أخبر الله عنها في كتابه الكريم فتلقى آدم من ربه كلمات إنه هو التواب لأن هذه العقيدة قامت على معصية آدم ومن هنا كرهة النصرانية المرأة بمعصية آدم وفي مجمع مسكون من علماء نصارى كبار اجتمعوا عام 320 في نقية ليناخشوا قضية هل المرأة كائن حي هل المرأة كائن؟ ونحن ورثنا هذا عن العقيدة النصرانية بتهمة كل امرأة. انتوا اللي منين؟ نمنين. ومن قال انك في الجنة؟ ومن ضمن لك أنك ومن ضمن لك جنة؟ الله تعالى قال إني جاعل يعني سواء أكل آدم من الشجرة أو لم يأكل آدم من الشجرة، فوعد الله الأول يقول ايه؟ إني جاعل في الارض ولذا قال آدم لموسى أتنومني على أمر قدره الله علي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين إيه؟ حتى ورثنا عن هذا عقيدة أخرى يقول واحد يا بني آدم يغضب ما يقول ولقد كرمنا تغضب وآدم من نبي وفي المقاولة فلان ده إنسان يفرح ويسعد بها أو لم يرى الإنسان وأن خلقناه من, من نطفة فإذا هو خصيم مبين كن آدميا لا تكن إنسانا كن آدميا فشرف النسبة هنا لمن؟ لآدم وأما الإنسان فكلمة الله الزم في كتاب ربي سبحانه وتعالى ولذا حج آدم موسى ولما حج آدم موسى عندئذ فليخرج البشر جميعا من إليه؟ من الموضوع من القضية وقال له لما أخشن ونفسك من الجنة لا تلومني على أمر قدره قد الله علي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى فحجه والنبي شاهد صلى الله عليه وسلم ولو تأملت الآية تقول وإذ يا آدم أسكن ومسكنا في لغة العرب السكنة لا تكون إلا تأقيتا السكنة لا تكون إلا تحديدا ولذا من شروط الإيجارة في عند أهل العلم ماذا تأقيت التحديد ومن هنا شبه رب العلم يقول في, في الرجل يقول لك لتسكنه إيه لأن في البيت إيه؟ مؤقت صح ولا لا وأكثر الوقت على القهوة <تصفيق> وجودك في البيت إيه؟ مؤقت لكن لما تكلم عن المرأة لا تخرجهن من لأن وجودها ايه اصل وجودها اصل وخروجها ان الله قد اذن لكن في الخروج لقضاء الحوائش خروج عار فلما قال اسكن يا ادم كأنه اخبره انك على الجنة ماذا ان وجودك على الجنة يا ادم مؤقت يعني سواء اكلت او لم ولماذا التهمة لحواء ولماذا التهم لادم مع ان عباره القران صريحه فقاسم هما او قاسم هما اني لكم منا انه ابليس لحواء الذي حلف قاسم هما يعني حلف والايمان خدعه ومن خدعنا بالايمان ان خدعنا ايه خدعنا له ولذا لما قال عيسى للرجل سرقته قال له والله ما سرقت قال له امنت بالله وكذبت ايه إنها الأيمان فلذا صدقه آدم أن قال له هل ادلك على شجرة الخلد وملك هو نعيم الجنة له قيمه من غير خلود ثم لا تنسى أن آدم قال الله فيه فنسيا والنسيان عذر مقبول مشبور، والله متجاوز عن النسيان لأنه طبيعة من البشر فلماذا نجعل تهمة أبدية لآدم والبراءة حاصلة بتوبة الله عليه فتلقى آدم ربي كلمات فيه فتاب عليه حتى تقوم عقيدة التخليص أن يأتي عيسى ليصلب ليخلص البشرية من جريمة من هل نقبل هذا في قضاءنا البشري أن تقترف يد رجل الجريمة والدماء ماذا تلوست بها يده ثم يطالبنا بأن نحاكم زيدا أو عمرا من الناس هل يمكن أن نقبل هذا في قضائنا البشري؟ فكيف جوزنا على عدل رب العالمين فعلا إنه أشنع الكفر لأنه جوز الظلم على من على الله سبحانه وتعالى جوز الظلم عن من على الله سبحانه وتعالى نعم وعيسى إن كان فيه من معجزة الأب فآدم فيه من كل المعجزة ولذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل, كمثل آدم خلقه من تراب خلقه من تراب نعم فقال رب العالمين وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ليأتي الموضوع الثاني في الآيات الكلمة الكلمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه إلا كذا وكذا وكذا شوف هذه أوضاعنا أوضاع الكلامية فضيحة الإنسان فضيحة البشر في هذه الآية لا خير في كثير من نجواهم ولذا لم يكن لم يجد السلف وسيلة إلا ماذا إلا الصمت ولذا قال فليقل خيرا او ليه؟ أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت وإذا جعلنا الكلام أربعة أقسام فقسم منه لا نفع فيه ولا فائدة قسم منه تستوي فائدته ومنفعته وقسم منه تزيد منفعة على مفسدته وقسم منه تزيد مفسدته عليه فسوف نجد أن ثلاثة ارباع كلامنا يجب أن نسكت ماذا عنه الذي لا نفع فيه ولا مصلحة من ورائه أو الذي تستوي مصلحة وماذا ومفسدته أو الذي تعظم مفسدته على ماذا على مصلحته متى يتعلم الانسان الصمت ما تعلم الكلام ولذا سمع بعضهم امرأة تتكلم وتتكلم وتتكلم قال هذه لو كانت خرساء لكان أفضل هذه لو كانت خرثاء لكان إيه؟ أفضل كلمة ماذا فعلت بالمجتمع النبوي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة إيه؟ منكم كلمة عطلت المدينة النبوية شهرا كاملا لا قتال لا جهاد والرسول صلى الله عليه وسلم يتشكك في طهارة ماذا فراشه وبراءة من زوجه حتى قال اي عائشة ان كنت بريئة فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله كلمة التي اسكتت ابا بكر فتقول له ابنته اجب عني رسول الله قال لا اجب يا ام مرمان قولي شيئا قالت يا ابنتي لا اجب وكل أم تدافع عن ابنتها بماذا؟ ولو بالباطل كل ساكن مع أن هذه الكلمة ما تكلم بها مئة ولا ألف إنما إن الذين جاءوا بالإفك عصبة عصبة إيه؟ ولذا قالوا قديما رب قول يسيل منه إيه؟ يسيل منه دم ولذا قال بعضهم جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان جراحات السنان يعني السيوف لها التئام تندمل تبرى وجراحات اللسان ما لها ما لها التئام لا يلتام ما جرح ماذا اللسان او كما قال القائل قديمة ولذا اخبر عن الفتنه يقول اللسان فيها اشد وقعا من ماذا من السيف وأعود فأقول إخوة الإسلام كبرت كلمة, كلمة وقد جاء في الآثار في سنن ابن ماجة أن رجلين كان في بني إسرائيل متواخيين فتقول الروايه أن احدهما كان عابدا والآخر كان ماذا؟ عاصيا فاتقا فكلما مر العابد على العاصي قال له أقصر فيقول له العاصي خليني وربي ولذا لا تعدم في العاصي أبدا خيرا ولكن سل الله للعافية فلله العافية فقال له خليني وربي فقال له والله لا يغفر الله لك إنها كلمة سمعت فاختصم عند رب العالمين فقال الله للعابد اكنت بي عالما يعني لا يقول هذا عالم بربه كما قال الجاهل الراهب ليست لك ايه توبه فقتله فكمل بي لي اكنت علي قادره فادخل النار ماذا بها نعم ادخل النار بها كما جاءت الروايه صحيحه صريحة نعم ولذا لما قال له معاذ هل نحن مؤاخذون بما تتكلم بي ألسنتنا قال له أمك وهل يكب الناس في النار على وجوه إلا من حصائد ماذا وأقصر خطايا بني آدم في لسانه أقصر خطايا آدم في لس... بني آدم في لسانه لو علمك ولذا قال كبرت كلمة ما تكلم عن العقيدة ولا الإيمان انما قال كلمه في ذلك إشارة إلى أن هذا الكفر صنعته إيه؟ كلمة عيسى أو علي عبد بماذا رضي الله عنه وهو إله الشيعة بكلمة لا يحرق بالنار إلا ماذا إلا رب النار لما حرق علي السبأية بالنار قال لا يحرق بالنار إلا رب له فعبد بهذه الكلمة عبد أما الموضوع الثالث في الآيات فهو أن الكافر لا عقل له وياك أن تؤمن بالكافر كثيرا وقد قال صلى الله عليه وسلم الكافر لا عقله لا عقل له وكف متحم لأن الناس في غرام بالكفر يمدحونه في عقله صحيح. وكم تمدح المدنية الغربية اليوم ما قيمت ما فيه أوروبا من مدنية وهي كافرة بالله ما قيمت ما عليه أمريكا من مدنية طاغية وصلت بها إلى سطح القمر وهي لا تؤمن بالله صدقوني إن البدوي في الصحراء خير من الأمريكي في معمله ومختبره لأن البدوي له إله إيه؟ واحد إيه؟ يعبده صحيح. أما الأمريكي فاله ماذا؟ عبارة عن عملية حسابية معقدة من ثلاثة والثلاثة مش عارف واحد فأنا أعجب الأمريكي الذي وصل إلى القمر هو الذي يمكن أن يقنع بحسابية تقول واحد زائد واحد زائد واحد يسوي واحد ولو سالته هناك في عالم الرياضيات لما آمن بهذه حسابية ولو كتبها له تلميذ في أوراقه لماذا؟ لرصب بها التلميذ رصب دنيا فما باله ينجح عقيدة وهو الذي رصب إيه؟ رتب دنيا في هذه الحسابية وذلك جرى في بعض كنائس الهند جاءهم الباب الأكبر يسألهم عن العقائد فقال لأحدهم ما تقول في الإله يا ولدي قالوا الإله الثلاثة والثلاثة واحد والواحد هو الثلاثة فلما صلب الواحد لم يبقى شيء ما هو لما الثلاثة في واحد لما صلب الواحد بفضل حاجة وقال له الآخر قالوا لا إله الثلاثة فلما صلب واحد بقي إيه بقى اثنين يبقى لسه بتقول ثلاثة ليه وقال ذلك شو جعلوها حجة على النبي يقول. ما سمعنا بهذا في الملة والبشرية من غباء الى حد انها لا تقنع بفكرة الاله ليه طيب ما التعدد اختلاف والاختلاف خصومة ونزاع والخصومة والنزاع مقتله حتى ينتهي الامر لمن من الى واحد ذلك انظر ابراهيم عليه السلام ماذا فعل حطمهم جميعا طب لماذا ابقى الواحد ما هو زيهم هو دعسا منهم في حاجه انما أبقى ليشير الى ماذا الى ان الذي ينبغي ان يعبد هو ماذا هو واحد ولا يعبد ماذا ولا يعبد عدد ده في جبال الالام كانوا حاطين على جبال الالام بألف اله واله للحرب مارس وإلى للسلام اسبيل. طب ما يتخانقوا مع بعض ده عايز حرب وده عايز سلام ما يتخنه ولذلك رب العالم قال له لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته ضرب الله مثلا رجلا سلما ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما هل يستويان مثلا اذا في القناعة البشرية أن المركب لا يقودها ماذا رباناني المركب لا يقودها ماذا رباناني ولا قائدان ولا قائدان ولكنه الشرك الذي يعود إلى أصله ما أصله الجهل وكبرت كلمة تخرج منه لا عقل فيها إذن لا تصدقوا أن الكافر يعقل وقد قالها صلى الله عليه وسلم الكافر لعقله وما وصف بالعقل في كتاب ربنا إلا من إلا المؤمن ويتفكرون في خلق السماوات والأرض من هؤلاء لايات اللي ده مش وصفهم بالعقل دا وصفهم بماذا بغاية العقل اللي هي العقول المستنيرة مقالش عقل كمان دا اللب وما الفرق بين عقل ولب العقل محدود الفكر لكن اللب غير محدود الا فكر اللب فكرة مستنيره لكن العقل قد تكون فكرته غير مستنيره فلذا قال الآيات اللي اولي الالباب واثنى عليهم ان قال ويتفكرون يبقى الفكره في راس من المؤمن ولا يعقل الا من الا مسلم فلا تصدقوا ان الكافر يعقل وهذه حقيقة الكافر كبرت كلمة تخرج من إيه من أفواههم إن يقولون إلا إلا كذبا عباد الله يكتفي بهذا القدر ولكن معي مسألة على عجلة في مسألة دخول الصبيان المساجد الحديث الذي